قُلْ بلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أصغر مِنْ ذلك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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أَوْبِي مَعَهُ والطير وَأَلَنَّا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرب واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر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 من العباد يشكر، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأتام، فلما خرَّت دين الجنة أَلَّوْ مَا لَبِثُوا فِي العَذَابِ المهي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 وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجاز إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرا وقدرنا فيها السير فيها ليالي آمين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 ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ ظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكم مؤمنون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 بما أرسلتم به كافرون نَحْنُ نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشماء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ مِنْ عِنْدِنَا زُلْفًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ أُعْطِيَ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 وكلب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكلبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعبكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب قُلْ قل ما سألتكم من فَهُوَ فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شديد قل إن ربي يقذف بالحق علام الأنوب قل جاء الحق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 في <تصفيق> شك مريد